ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من Shirr al-waswas al fi cddur min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 Mallikin <ملك> الناس Illahin <إله> الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور <الناس>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 Von sherr hassid, eza hassid. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Qul a'uzu bi شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله Walhamdulillah La ilaha illa allahu wahdahu laa shariika laa Lahulmulku wa lahu alhamdu wa huwa kulli shayin qadir Rabbi asalukha khayr maa fi hathih illayla Wa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 أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن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 Häsbyä Allah, laa ilaha illa huu, alaihi tawakkalta. Häsbyä Allah, laa ilaha illa huu, alaihi tawakkalta. Häsbyä Allah, laa ilaha حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق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 Wabil Islam Wabi Muhammadin Nabia sallallahu alaihi wasallam, Rabitu billahi Rabba, Wabil Islamidina, Wabi Muhammadin Nabian sallallahu alaihi wasallam. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده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 برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه مئة مرة في اليوم استغفر الله وأتوب استغفر الله استغفر الله